أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل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 حد البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ولي عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونه وجاو وأنتم شهداء وما الله براافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إِن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 وَأَمَّا الَّذِينَ اضْيَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا الله يُرِيدُ الظَّالِمُونَ إِلَّا أَنْ يُضِلُّوا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وإلى الله توجع الأمر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم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 غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا سُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِوَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ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 الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرون أصابت حرث قوم ظلم أنفسهم فأهلكت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 وَقَد تَلَبَّى مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ وَلَن يَنَالَكُمُ الْآيَاتُ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا وَلَا يُحِبُّونَكُمْ لَنَقُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عِنْدُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُتُوبُوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَإِذِ اعْتَزَلْتُم مِّنْ أَهْلِكُم وَتُوَلُّوا الْمُؤْمِنِينَ مَا يَطَاعِدُ لِلِقْتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَىٰ نَجْوَاهُم مُّحِيطٌ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين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 وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما إِلَّا إلا من اللَّهِ الله العزيز الحكيم ليقضع ضرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا ضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أم ظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاطبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى ومبعضة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم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 أَفَإِن مَاتَ أَن قُتِلَا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْطَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَطِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ظنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصونا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثوابت دنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرتوكم على أعقابكم فتقلب خاسرين بل الله مولكم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 الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ورد في الارض ام كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليد الله ذلك حسره في قلوبهم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 أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَمْ كُنْتَ فَضَّاً وَنِيضَ الْقَلْبِ لَنْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ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 فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِيْمٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِاسْتَلْمَصِيرٍ هُنَّ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وطيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم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 قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادقين وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلْوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ وَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ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 يَنَبِّي قُرْبَانِ تَكُولُهُنَّ أَرْوُو الْقَدْجَاءَ أَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِهِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فَمَنْ سُعِحَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ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 لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لا لاءات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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا واقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِئِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلطكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثا واربا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أبناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا ت تُسْفَهَا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا مَكْسَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلِ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فطيرا فليأكل بالمعروف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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ لِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنُ فَرْزُقُهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَالْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُوْنَ اللَّهَ وَالْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا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 فإن لم يكن له ولد وبرثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها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 تُم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت من بعد وصية توصون بها ام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 ومن يعص الله ورسوله ويتعت حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَظَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُنَّ وَهُمْ كُفَّارٌ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 ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمه النفع ساء تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مَا كَانَ زَوْجًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف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 إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا حرمت عليكم أمنا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 وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حبوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا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 إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم